ماذا لو كنتم تخبيون شيئاً لم تكن لدي أدنى فكرة عما وردت نفسي فيه في ذلك الحين كنت أعيش كابوساً حقيقياً لا يمكنني الهرب منه قصص حقيقية أعيد تصويرها. شعرت أنني في جحيم حقيقي نظر إلي وقال بحزم لن تغادر هذا المكان أبداً وستموت هنا. مسجون في الغربة موسم جديد ابتداء من الأحدى الثالث من يناير على ناشنال جيوغرافيك أبو